وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِينَ بَعْدِهِ إِسْمَاهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُنَّ بِالْبَيْنَةِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين